لتلبسها صاحبتها من جلبابها والتشهد الخير ودعوة المسلمين وتقول أم عطية وهي نسيبة بنت كعب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى والعواتق هن الشابات التي لم يتزوج وذوات الخدور هن المصونات في البيوت أو البالغات التي لا ينبغي رؤيتهن إلا في الخدور أي الستر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب يوم الفطر بعد الصلاة رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ووعظهن وبالطبع لا يخرجن إلا ملتزمات بكل الآداب الشرعية حتى لا تكون الفتنة فالقلاطة أن النساء يخرجن وإذا كانت المرأة حائضا لا تدخل المصلى والله أعلم